أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقين إنهم بالكتاب بالكتاب ليتحسبون من الكتاب ve yıqullunu ve min eendilak ve ma'u ve Ma kana li bşerin el شرين أن يأتيه الله الكتاب والحكم والحكم وأن ثم يقول سيكون ثم يقول للناس ولكن كنت وَلَا مُرْقِقُمْ بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا لما تكن من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق رسول مصدق Ne? Ne? Ne?